بأن المشاق تنقسم قسم. إلى قسمين قسم لا تنفك لا عن العبادات غالبا وذكرنا أن هذا القسم لا يمكن أن يسقط العبادات بل أن يخففها لأن هذه المشاق لا تنفك عن العبادات فمشقة البرد في الوضوء مشقة البرد في ماذا؟ في الصلاة مشقة البرد حس. في الاغتساب مشقة شقة الحرارة في الصيام ما التعب والمشي في الحاج وما شقة هذه إذا قلنا لا بد أن نأخذ بالتخفيفات أو بإسقاطات آنذاك لا تترتب على هذه العبادات على هذه الطاعات ماذا؟ الأجور. الأجور وقلنا بأن العبد يمكن أن يكلف بما لا يطاق ولكن الله عز وجل لطف بنا ويسر علينا وسهل علينا وذكرنا أمثلة كثيرة في الموضوع ثم ذكرنا عبارة التحاوي وبينا ما قيل فيها وبينا ما قيل فيها مفهوم؟ طيب لأن السؤال المطروح هل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم الله به الجواب نعم لأن الله كلفهم بخمس صلوات وهم يطيقون أكثر من ذلك كلفهم الله بصيام شهر رمضان وهم يطيقون أكثر من ذلك كلفهم الله عز وجل بالنوافل وكلفهم الله عز وجل إذا قلنا في في الزكاة كلفهم بحق محدود ومعدود ولكن يطيق الإنسان أكثر من ذلك وهكذا قس في باقي العبادة يفهم هذا؟ اليوم عندنا القسم الثاني هذا هو الذي ينبغي أن يتنبه له الطالب بل أن يتنبه له المكلف أن يتنبه له المكلف من حيث هو سواء كان رجلا أو امرأة فالقسم الثاني المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبا المشقات التي تنفك عنها العبادات غالبا هذه المشقة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام أو نقول جعلها العلماء مراتب ثلاثة مراتب ثلاثة مرتبة الأولى مشقة عظيمة فادحة مرتبة الثانية مشقة خفيفة مرتبة الثالثة بينهما مشقة متوسطة مشقة متوسطة فالمكلف إذا ضبط هذه المشاق. يعلم كيف يعبد الله وكيف يأخذ بالرخص وإذا كان داعي إلى الله يعلم كيف يطلق الرخص وكيف يضيقها وكيف يأخذها ويأخذ بها ويأمر بها هل بضوابط أم بإطلاق هل بشروط أم بدون شروط هل بقيود أم بدون قيود فنبدأ بالقسم الأول أو بالمرتبة الأولى المشقة تكون عظيمة فادحة مثلاً الرجل يخاف على نفسه هذه المشقة تتعلق بالنفس والنفس ليست ملكاً لك النفس ليس ملكاً لك فلذلك ما ينبغي للإنسان أن يقتل نفسه لأن النفس ليست ملكاً, لله ملكا له وإن كان الله عز وجل هو الذي خلقها لكن هل يتصرم فيها الإنسان؟ الجواب لا والله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم لماذا نسب نفسهنا لنا؟ هذا لماذا؟ لرفع الهمم ولتحريكها ولتحريكها الجهاد في سبيل الله لإعلان كلمة الله فهذا من نعم الله علينا أن خلقه ونسب إلينا مع أن المال مال الله نحن خلفاء فيه مجرد خلفاء آمنوا بالله ورسوله وآنفقوا مما جعلكم مستخرفين فيه وآتوهم من مال الله هأنتم ها هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه إذن فالمال مال من؟ مال الله لكن من نئمه علينا كما يقول بعض العلماء أن خلق ونسب إلينا ليكون الثمن غاليا نسب إليك النفس لتجود بها من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل ليكون الأجر والثواب عظيما ألا وهو ما هو هذا الأجر؟ الجنة بايعهم الله وأغلى ثمنهم فلذلك نسب النفس إلينا لذلك قال العلماء من المشاق العظيمة الدين كله جاء لماذا؟ لحفظ النفس ولحفظ النسلي ولحفظ العرضي ولحفظ المالي ولحفظ الدين. هذه ما يسمى przSQUOR بالكليات الخمس بالكليات الخمس كل الأنبياء وكل الشرائع لا أقول كل الأدياء لأن الدين دين الله واحد دين الإسلام كل الشرائع, كل الشرائع كل الشرائع ماذا؟ كلها جاءت لتحقيقي ولحفظي الكليات وهي كليات slept وهي الخمس الم كل الشرائع أقول لا أقول كل الأديان كما يقول الأديان السماوية وهذا غلط لأن اليهود قالوا بأن إبراهيم يهودي والنصارى قالوا بأن إبراهيم نصراني فقال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وقال أيضا في حق الحواريين وإذا وحيت إلى الحواريين أنا من بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون فلما أحس إيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون وكذلك قال وأنا من المسلمين لأكون أول المسلمين لنكون من المسلمين وأسلمت مع سليمان لله رب العالم وأسلمت رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحاديث فاطر الصناوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمة توفني مسلمة إبراهيم يرفع البيت يرفع المقام ومعه ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام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 يقول الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيهما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون, ونحن له مسلمون كلهم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين فكل الأنبياء كان دينهم واحد الإسلام ولهذا ألف ابن رجب رسالة سماها دين الرسل والأنبياء الإسلام فما يقال الآن الأديان السماوية هو مجرد ماذا؟ أو حوار الأديان السماوية هذا كله نفاق في نفاق هذا كله ضلال وتضليل هذا ضلال وتضليل وإنما الدين دين الإسلام ولكن الشرائع مختلفة كما قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحى والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنقيم الدين كلهم متفقون على الدين الاسلام لكن في الشرائع قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ومنهاجة أمها تومشتة يعني شرائعهم أمهاتهم دينهم واحد أمهاتهم شتى فلذلك الحفظ النفسي مقدم على كل شيء مقدم على كل شيء ولهذا قال العلماء فلا يمكن للإنسان أن يتلف نفسه أن يتلف نفسه من ماذا؟ من أجل عبادة واحدة ولربما يفوت بها عبادات أخرى يفوت بها عبادات أخرى إلا إذا تحقق بشروط على أن إتلاف النفسي ويغتسل في الماء البارد ويقول لأصلي صلاة الصبح وأنا بمغتسل فربما يقع له شيء في جسمه ويفوت كثير من العبادات من حضور الجماعات وحضور مجالس العلم والحج والجهاد في سبيل الله والصلاة وإلى غير ذلك فلذلك إذا كان مشقة عظيمة فادحة يعني كمشقة الخوف على النفوس وليس النفوس فحسب فإذا خاف على, إذا خاف على الأطراف وأنتم تعلمون قصة عمر بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل وهذه يقال له غزوة لكثرة الحاضرين ولكثرة الجيش فيها والغزوة الأصل في السيار أن الغزوة يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يكون الأمير حاضرا والسرية العكس يرسلها ولا يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وعلا لكن هذه قيل لها تجاوز وتسامح غزوة لكثرة ماذا؟ لكثرة الجيش العرم رم فلذلك قيل لها غزوة ذات السلاسل فكان عمر بن العاص رضي الله عنه والله رسول الله صلى الله عليه وسلم لدهائه ولعلمه باسلوب القتال وله ماذا على ابي بكر وعمر على ابي بكر وعمر. وكان مما فعل وهم يراقبون انه منعهم من اضرام النار مع أن البرد كان شديدا وايضا اصبح وهو جنب فلم يغتسل بل تيممه وصلى به ولما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أراد أن يخالفه فقال له أبو بكر أطعه أطعه فقد أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه سألهم كيف وجدتم عمره وفي رواية أنه جاء واحد يشكوه فقال يا رسول, الله يا رسول الله منعنا من إضرام النار ونحن كنا في حاجة ماس إلى النار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا آخر؟ قال له أيضا تيمم وصلى بنا وهو, وهو هذا في فيه الردع المالكي الذين يقولون المتيمم لا يجوز له أن يكون إماما بالمتوضئين فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو أضرموا النار يعني هذا الشعاع سوف يظهر قلة المسلمين وسينقض علينا العدو ونحن قلة وهم كثرة فهذه مكيدة الحرب وارحرب خدعة ثم قال له لماذا صليت بهم وأنت متيمم وأنت على جنابه فقال خشيت على نفسي وذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم الله أمرنا أن لا نقتل أنفسنا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تبسمه إقرار له وليس كما يقول المالكية تبسمه وضحكه صلى الله عليه وسلم جرأته على دين الله قال من جرأته على ماذا؟ من جرأته قالوا على الفتوى. من جرأته على الفتوى وهذا ضلال أيضا لماذا؟ وإلا النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على منكر وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان كذلك لبين ذلك رسول الله للأسف للأسف عندما يكون الإنسان ينتمي إلى جماعة يتعصب لها حتى ولو كان على حساب الشرع يتعصب حتى ولو يلوي أعناق النصوص من أجل ماذا؟ من أجل مذهبه ومن أجل جماعته فلذلك بيّن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك جائز عندما سكت كذلك الأطراف أنتم تعلمون الرجل الذي سج في رأسه ولما سأل الصحابة أن يجدون له رخصة فقالوا لا نجد لك رخصة فاغتسل فمات فمات. فلما وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال قتلوهم ما لهم الله قتلكم الله ما شقات لهم لعنهم لأ ألا سألوا إنما شفاء العي السؤال العي معناها الجهل شفاء العي السؤال ألا سألوا إنما شفاء العي السؤال وسيأتي إن شاء الله مسألة الحجر على من يفتي بما يخالف شرع الله وستأتي أيضاً صوره وتفصيلاته الموجودة عند علماء الفقه المهم الشاهد عندنا إذا كان الرجل حصلت له مشقة بحيث لو اغتسل أو تبضأ يتلف نفسه أو يتلف أعضاءه بل أو يتلف بعض منافعها بعض منافع أعضائه مثلا إذا الرجل بالغ في المضمضة والآن الإنسان مريض بماذا عنده مرض زكاة أو شيء من هذا القبيل ولربما يزيد هذا هذه المبالغة تزيده مرضا على مرض ولربما أيضا إذا اغتسل سيصيبه ماذا عطب إما يعطل بعض منافع أعضائه وإما أن يعطل الأعضاء وإما أن يقتل نفسه أن يقتل نفسه في هذه الحالة المشقة العظيمة الفادحة ننتقل إلى ماذا؟ إلى التخفيف ننتقل إلى التخفيف ولربما في بعض الأحيان إلى الإسقاط إلى الإسقاط هذه مشقة تنفك عن العبادة غالبا. لكن المشقة التي لا تنفك عن العبادة غالبا لها حكم اخر طيب هنا الان اذا كان لاحظ امراه امراه بحيث اذا تركت الولده والولد قد بلغ سته اشهر في بطنها ولربما يقتلها طبيب مختص طبيب مسلم مختص قال إما أنت وإما الجنين والجنين ذو ستة أشهر ماذا نفعلون نسقط ماذا الجنين نسقط الجنين إذا قال الطبيب يمكن أن نجري عملية جراحية ويخرج ماذا الجنين نخرج الجنين لكن إذا كان لا يمكن لا نقول له شيء آخر الرجل أيضا قيل له إذا اغتسلت ستموت نسكة الغسل مدة إلى أن يأتي وقت الشفاء إلى أن يأتي وقت ولو عشر سنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطهور في رواية أو الطيب الصعيد الطيب وضوء المؤمن إن لم يجد الماء ولو عشر سن وإن وجده طبعا فليمس بشرته وليتق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا قس كل العبادة التخفيف والترخيص طيب نستطيع أن نسقط ماذا؟ أن نسقط القيام مع أنه ركن لماذا نسقطه؟ لأنه لا يستطيع أن يقوم في العبادة أي عبادة نستطيع أن نسقط ماذا؟ النسقط طواف ماذا طواف. طواف ماذا الوداع المراه حائض او هناك عطب هناك مشقه هناك شيء فاذا ممكن لان حفظ النفس اذا عملت يعني بالتاكيد اذا عمل الطواف الوداع راه هناك زحام خطير ومره مريضه وعندها ضيق تنفس ربما ستموت يسقط لا؟ يسقط وكذلك ما يقال هذا يقال في الأطراف لماذا نترك الأطراف سالمة صحيحة لماذا لإقامة باقي مصالح الدين وإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات أولى من تعريضها للفوات في عبادة واحدة أو عبادات قد نفوت بها عبادات اخرى هذه مرتبة اولى مرتبة اولى ما هي المشقة العظيم الفادحة هذه المشقة العظيم الفادحة اذا تأكدنا وانها ستتلف انفس او ستتلف الاطراف او ستتلف منافع الاطراف او شيء من هذا القبيل ماذا ننتقل الى ماذا ننتقل الى التخفيف ننتقل الى التخفيف هذه مرتبة ياشة مرتبة أولى. هذه مرتبة أولى هذا مقياس. <تصفيق> حتى لا نطير أكثر هذا من قياس عليه كل العبادات وليقسم الميقار كما يقول الملك هذا الضابط أن تقس عليه كل عبادة كل عبادة فيها مشقة عظيمة فادحة بحيث إذا فعلها الإنسان ممكن أن يتلف نفسه أو أن يتلف بعض أعضائه أو أن يتلف بعض منافع أعضائه فماذا يفعل؟ نقول له ينتقل إلى التخفيف أو لربما إذا لم يفعل قد يكون الإسقاط لماذا؟ لأن لا يمكن أن نقوم بعبادة واحدة ونسقط كثيرا من العبادات ونفوت كثيرا من العبادات بماذا؟ بفعل عبادة واحدة لو أخذنا بالرخصة والتخفيذ لكان أفضل لباقي العبادات مفهوم هذا؟ المرتبة ياش تاني. الثانية ضد المرتبة الأولى المرتبة الأولى قلنا بشقة عظيمة المرتبة الثانية ضدها مشقة خفيفة لماذا نقول مشقة خفيفة لأن لا تأثير لها لا وقع لها يتكون مشقة ولكن لا تؤثر على الجسم بلها أن تؤثر على ماذا؟ على الأطراف إطلافها بلها أن تؤتلف منافع الأطراف عكس ما سبق عكس ما سبق وصيب الإنسان بآلم في أذنه وصيب الإنسان بألم في أذنه، نقول له أن يسقط العبادات، لا أبدا، لا أبدا، مثلا إذا أدخل الماء في أذنه كثيرا نقول له امسح برفق، لا تدخل الماء، امسح برفق، ولو هكذا، طيب في أنفه نقول له أيضا تمضم برفق، لا تبالغ، لا تبالغ، والأصل في المضمضة المبالغة، ولكن إن كنت صائم أو كنت مريضا ولا يبالغ صائم في المضمضة لأنه أولى لألا ينقضى كما قال القرطب رحمه الله في منظومته وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة وكذلك إلا أن تكون مريضا إذا كنت مريضا لا تبالغ لأن المصلحة واضحة المصلحة واضحة وأنتم تعلمون أن العبادات إما أن تكون معقولة المعنى وإما أن تكون تعبودية محظى وإما أن تكون تعبودية محظى فإذا كان هذه المشقة خفيفة لا تؤثر ولا وقع لها على الأجسام ولا على الأنفس ولا على الأعضاء ولا على الأطراف ولا على إتلاف منافعها قلنا مثل الصداع في الأذن الصداع في الدرس في الأسنان الصداع في الرأس ها؟ أو الصداع أو لا مزاجه سيء مزاجه سيء ها؟ معنى هذا أن نقول له هذا هذه مشقة أترك لها العبادات أبدا لأن هذا نقول له هذه مشقة يقول هل هذه مشقة نقول بلى هي مشقة ولكن مشقة لا أثر لها فلا تؤثر في العبادات ولا تؤثر في جسمك أنت أولا فلو أثرت في جسمك لقلنا نعم. بما أنه لا أثر لها ولا وقع لها نلتفت إليها ولا لا نلتفت إليها, لا نلتفت إليها. لماذا؟ لأن تحصيل مصالح العبادات حاصل فإذن لماذا ندفع هذه المفسد التي لا أثر لها متى ندفع المفسدة عندما يكون لها أثر عظيم <تصفيق> ومشقة فادحة على ماذا؟ على النفس أو على الأعضاء أو على منافع الأعضاء لكن إذا كان مصالح إذا كان تحصل العبادة أولى من دفع هذه المفاسد فنقول له إذن تحصل العبادة لاحظوا تحصل العبادة إما أن تكون المفسده, المفسدة خطيرة ومشقة عظيمة بحيث إذا فعلها يتأثر الجسم أو تتلف النفس بماذا؟ يحصل لها تحصل لها مفسدها ماذا نفعل التخفيف كما لكن إذا كان تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع المفاسد هذه طبعة مفاسد نقيدها المفاسد التي لا لها على الجسم أو على الأعضاء أو على منافع الأعضاء هل نلتفت إليها أم لا نلتفت إليها؟ لا نلتفت إليها ��sorry ماهو هذه القسم الثالث القسم الثالث ما هو؟ المشقة المتوسطة المشقة المتوسطة يفهمون جيد المشقة الأولى عرفناها المشقة الثانية المشقة الأولى ايش هي؟ عجيمة. مشقة عظيمة, مشقة عظيمة. مشقة عظيمة يحصل معها ماذا؟ يحصل معها إتلاف النفس أو الأعضاء أو إتلاف منافع الأعضاء منافع الأعضاء القسم الثاني مشقة خفيفة لا تأثير لها على الجسم ولا على الأعضاء ولا على منافعها, ولا على منافعها. المشقة الثالثة مشقة متوسطة مشقة متوسطة هذه المرتبة هي صعبة شوية من جهة الفهم. وإلا هي سهلة. طبعاً ما عندكم إشكال في المشقة الأولى ولا في المشقة الثانية. رضوان.. إذا كان المشقة الأولى معروفة، المشقة الثانية أيضاً معروفة. الآن عندنا المشقة الثالثة. شنو هي المشقة الثالثة؟ هي المتوسطة بين هاتين المرتبتين. بين هاتين المرتبتين. المرتبة الأولى ما هي؟ إذا كانت مرتبة دنيا إذا كانت يعني المرتبة التي تقرب من المرتبة العليا المرتبة التي تقرب من المرتبة العليا, هي المرتبة العليا؟ المشقة العظيمة, العظيمة المرتبة التي تكون أدنى أقرب من المرتبة العليا للمشقة الكبرى ماذا نقول هذه نقول فيها التقديم فيها تخفيف ولا ما فيها تخفيف. فيها فيها تخفيف. لأن حكمها كحكم القسم الأول حكمها لان حكمها كحكم القسم الأول مفهوم هذا المرتبه الثانيه أو اللي هي بين المرتبتين اذا كانت ادنى ادنى من المرتبة الثانيه ماذا نقول يعني قريبا من المشقه كحمة خفيفة أو ألم في الأدراس ولكن ألم يسير ألم يسير هل يلحق بها الجواب يلحق بي الثانية الثانية من العلماء من قارب الشيء يعطى أو من جوار الشيء يعطى حكمه من العلماء من قال هذه فيها خلاف ولذلك أكرم كان يأخذ بالرخصة إذا كان له درس يؤلمه كان يفتر إذا كان صائما وكان الإمام البخاري رحمه الله عز وجل إذا أصابه ألم في رأسه أو وجع في سنه يفتر في نهار رمضان ويأخذ بالرخصة ويذكر ما يشير إلى هذا التقسيم الذي ذكرنا فما كان أدنى إلى المرتبة العليا هنا لا بد من التخفيف وما كان أدنى من المرتبة الثانية فهذا لا يلتفت إليه ولا تخفيف فيه نفهم هذا؟ طيب الآن،, الآن نبدأ في القاعدة كم القاعدة هذه؟ الرابعة ما هي القاعدة الأولى حاصم؟ القاعدة الأولى التي بدأنا سابقاً الأمور لمقاصدها القاعدة الثانية لا اليقين لا يزال, لا, يزال لا يزال بالشك أو لا يرفع بالشك القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير واليوم عندنا قاعدة رابعة ما هي الضرر يزال الضرر يزال هذه قاعدة وطبعا أنتم تعلمون أن لي قصيدة وهذه التي نشرح الآن مع شيء من التوسع فطبعا لاحظوا هناك أبيات كنت ذكرتها في أول القصيدة وذكرت القاعدة الأولى والقاعدة الثانية والثالثة فقلت فأولى أمور وثقت بمقاصده فأولى, فأولى أمور وثقت بمقاصده هذه هي قاعدة الأولى الأمور بمقاصده تدل عليها بالشكور وبالإسم كأمر اجتهاد في العبادة قصده تفانى بطاعات لكبح الهوى المصمي ثم قلت الثانية وثاني يقين ليس يرفع يا فتا وثاني يقين ليس يرفع يافة بشك فصن فكرا لديك من الوهم هذه قاعدة من؟ قاعدة الثاني وثاني يقين ليس يرفع يافة بشك فصن, فصن فكرا لديك من الوهم كما هو شأن الغسل ينفي قضارة فإن كنت مرتابا فقد جيء بالحسم وثالثها يخل فعلا مشقة بلى تجلب التيسير للنفس والجسم فإن يحزبنك فإن يحزبنك الأمر اللابد في غد يلينك كما شاء الإله على الرغم ورابع هذا البيت الذي أريد أن تسجل ورابع هاتيك القواعد عادة ولكن نحن أخرنا هذه العادات اللي تقول العادات محكمة العادات محكمه ولهذا يعني حتى تكون ابيات بالتطيب فقلت وهاتيك القواعد عادة محكمه أو محكم فاصبر النظم واخرنا ماذا كشان اعتياد المرء أن لذاته يعني الاقرانه ان على نافلات من دواعي الاذى تحمي ثم ذكرت باقي القواعد ولكن كنت قررت أن أتكلم على قاعدة ماذا؟ قاعدة العادة محكمة وهي التي تأتي في المرتبة الرابعة, المرتبة الرابعة. لكن ارتأيت أن نقدم قاعدة الضرر ويزال لماذا؟ لأن هذه القاعدة بنى عليها الفقهاء كثيراً من ماذا؟ من الأحكام الفقهية لأن قالوا كل ما ينطبق على قاعدة المشقة تجلب التيسير داخل في قاعدة الضرر يزال فلذلك لما رأيت أن بينهم ارتباطا وثيقا رأيت أن أقدمها على قاعدة العادة محكمة فهمتون كيف؟ نعم. المشقة تجلب التيسير كل ما تقدم من الدروس وما ينطبق عليها من الشروط والقواعد والضوابط التي أسلفنا ذكرها في الدروس السابقة كلها تدخل في ماذا؟ في قاعدة الضرر يزال المشقة تجلب التسير المشقة تجلب التسير إذن بينهم ارتباط ولا لا؟ بينهم ارتباط إذن مدام أن بينهم ارتباطا فرأينا أن نخلية وأن نغفل التغطيل وأن نغفل الترتيب فنقول الضرر يزال فتح البعض الضرر يزال لاحظوا هذه القاعدة مهمة جدا والله لو ضبطها الفقير ولو ضبط القاعدة السالفة أيضا نعرف كيف يضبط فتوى ومتى يُعطى الرخصة ومتى يضيق ومتى يضيق فالذي أتقن هذه القاعدة والتي ستأتي الضرر يزال يستطيع أن يتكيف مع الفتوى ومع الضرر لا يعني أنه يتلاعب في الفتوى لا أبدا لا أبدا ينظر إلى الأشخاص ومثلا أعطيكم مثالا أن العلماء تكلموا على رقص النساء مع بعضهن بعضا رقص النساء مع بعضهن بعضا واشترط بعضهم شروطا من ضمن الشروط قالوا ان تكون أن يكون لباسها محتشما ليس المقصود بالاحتشام ان تكون تظهر كما تظهر مع عامه الناس من ابنائها ومن محارمها ومن محارمها ولا تكون عاريه أن لا تظهر العوره هذا هو باختصار أن لا تظهر العورة وأيضا أن لا يكون هناك موسيقى ولا يكون هناك أصوات خارجة من البيت أو شيء من هذا القبيل وأن تكون الأغاني التي يرقصون عليها لا تخالف شرع الله لأن الأغاني لا يقال إنها حرام على الإطلاق ولا يقال إنها حرام على الإطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل وكما قال أيضا الأئمة قاطبة إجماع بأن الشعر وأن الأغاني حسن وحسن وقبيح وقبيح فإذا كان الكلام في تعليم الأخلاق والكلام في, ماذا؟ في يعني أشياء في ذكر الله والكلام أيضا في وصف جلال الله سبحانه وتعالى أو كان الكلام للتأييد لشيء يعني يحثك على الجات في سبيل الله كالأناشد وما أشبه ذلك فهذا على الراجح أنه ما دانستعمل بدون آلات الطرب المحرمة فهذا جائز بإذن الله عز وجل هذا مباح هذا مباح لكن إذا كان هناك كلام فيه كفر أو فيه فحش أو يصف المحاسن المرأة أو يصف الخمر أو في نوع من ماذا من الجاهلية أنه يطعن في أوناس ويرفع أوناساً يطعن في أوناس ويرفع أوناساً وتأتيه غبية الجاهلية وعمية الجاهلية هذا لا, لا يجو我們 لكن بعض العلماء المالكية قالوا بالجواز وأيضاً الأحناف قالوا بالجواز والحنابل قالوا بالجواز لكن بعض العلماء السعودية بعض العلماء السعودية قالوا بالجواز لكن قالوا دون أن ترى أن يرى من المرأة الساق لا تبدي الساقين ولا العذو ولا العذو هذا فيه مبالغة لكن قد عندما يسمع الإنسان يقول هب أن الساقين هب أن العذو هب أن العنق ظهر هب أن الشعر ظهر من مانع؟ لا مانع لكن قد يقول الإنسان هذا تشدد من الحنبي لكن عندما ير يرى وينظر إلى ماذا إلى مجتمعهم وقد كثر فيهم السحاق وأن المرأة تشتهي المرأة فنقول فتواه في محلها انزالها في محلها وهكذا ولا يقال هذا في أماكن أخرى تعف هذا وتنكر هذا في بلاد أخرى عندهم هذا عادي بل للأسف كثر في كثير من البلدان فنقول الفتوى هنا وافقت ماذا محل الشيخ ووافقت مكان الشيخ ووافقت مكان الشيخ ولذلك كان فقه الدعوة شرطا في ماذا كان الفقه الواقع شرطا في الدعوة والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب لماذا يقول له أهل الكتاب أي أنك لا تأتي أناس لا يعرفون دين الله لا تأتي أناسا لا يعرفون دين الله بل هؤلاء سبق أن جاءه نبي وجاءهم كتاب فإذا ما الذي ينبغي أن تغلب هنا يغلب جانب البشارة أم جانب النظارة هنا جانب البشارة هنا جانب ماذا البشارة يبشرهم إذا فعلوا كذا وكذا فلهم كذا وكذا لأن المقام يقتضي ذلك ويرغبهم في الجنة بينما المشركون يرهبهم ويرهبهم كما قال الله عز وجل انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعان ابن جبل وكما قال ايضا لابي موسى الاشعري وكما قال ايضا لعلي ابن ابي طالب قال يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا مع ان الترشير يقتضي ان يكون بعد الترشير ماذا النذارة لكن قال بشروا ولا تنثر ولم يذكر النظارة بينما قال يا أيها المدثر قم فأنذر فأنذر ولم يقل وبشر لأن المقام يقتضي ماذا؟ يقتضي النظارة المقام, يقتضي النظارة المقام يقتضي النظارة المقام يقتضي النظارة مفهوم هذا؟ فإذا فهمنا هذا فقاعدة لا ضرر أو الضرر يزال هذه القاعدة لها ارتباط وثيقة جدا جدا بماذا؟ السليفة. القاعدة السلفة القاعدة فالذي فهم هاتين القاعدتين يحسن إنزال الأحكام عندما يسأل يعني رخصة وعزيمة رخصة وعزيمة مفهوم؟ رخصة وعزيمة تفقنا هذا؟ ولذلك عندما نرى بعض في بعض الأحيان بعض الفتاوى فما ننبغي للإنسان أن يتصرع حتى يعرف ماذا؟ يعرف مصدر الشيخ أذكر أن شيخنا بن باز رحمه الله تعالى كان إذا سئل هل للمغربي أو الجزائري أو الليبي أو المصري أن يتزوج سعودية فكان يقول السعودية لا تصلح إلا للسعودي السعودية لا تصلح إلا للسعودي فكان يظن الناس أن الشيخ بن باز فيه ماذا فيه تعصر لماذا لبلده وهذا غلط وحتى البعض للأسف قال هذه جاهلية بل الحداد الحدادون أتباح التكفيريين كفروا للأسف كفروا بينما الشيخ العثيمين والشيخ بن باز رحمه الله تعالى كانوا ينظرون إلى ان نساء المغرب نساء المغرب يقومن بماذا؟ بأشغال البيت نساء الجزائر كذلك نساء مصر كذلك أما السعودية الأصل فيها الغالب هذا على أصل الغالب. حتى نكون ماذا؟ لهن خادمات لهن خادمات هذا إذا وجدت الخادمات للأسف لهن خدم الرجال الهنديون والباكستانيون والمصريون وهكذا إذن فكان يقول هذا ولكن عندما يمعن إنسان النظر ويدقق النظر في الفتوى يرى أن الشيخ عند إلمان بواقعه وأن الشيخ ينزل الفتوى على حسب ماذا؟ على حسب ما يعرف على مجتمعه وعلى بلده وعلى بلدي ولذلك كان من العيب أن يأتي شيخ من بلاد من البلدان ويفتي في بلد علماء موجودون في بلد علماء وهم موجودون حاضرون ما ينبغي إذا جاء ينبغي أن يتكلم في كلام عام في كتاب التوحيد في علم التوحيد في الحف على العبادة في مكالم الأخلاق لا أن يفتي في أشياء هذه حلال وهذه حرام لا إلا إذا اجتمع بعلماء البلد فيسألهم على كذا وكذا ويقول له افتي في كذا افتي في مسألة كذا لا بأس أو يقول له لا هذه المسألة ما ينبغي لأن هذه المسألة في بلادنا لا ينبغي أن تكون هكذا ينبغي أن تكون كذا وكذا لأن أهل البلد أعلم وأضرى بواقعهم وبعرفهم وسيأتنا إن شاء الله أيضا في قاعدة لها بهذه العادة محكمة والمشروط شرطا كالمعروف عرفا أو المعروف عرفا كالمشروط الشرطا فالعرف له أيضا حكم كما سيتي إن شاء الله لذلك قال العلماء هذه القاعدة الضرر يزال ويندرج تحتها قواعد كثيرة فرعيات كما سيأتي إن شاء الله هذه القاعدة تبين لنا أن التكليفات ليس فيها الناس التي ليس فيها الناس ضرب ينبغي أن تكون كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الأصل في التكليف ألا يكون فيه ضرر على الناس ولا إضرار على النفس ألا يكون فيها ضرر على الناس ولا إضرار على النفس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له طرق وقل أحواله أن يقال بأنه حسن أن الحديث في مقال طبعا وهذا محله علم الحديث او الإمام مالك مرسل كما سيأتي إن شاء الله وحسنه كثير من العلماء وضعفه بعضهم وحسن بعضهم المرسل وهذا إن شاء الله لعلا لنا إليه عودة فقالوا هذه القاعدة أصلها او مأخوذة من ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وعلي آله وصحبه لا ضرر ولا ضرر لا ضرر ولا ضرر ولحنا هنا في المغرب حتى عامه الناس يقولون لا ضر در لا در ما معنى لا درار درار. لا ما الضرر ما هو الحاق مفسده هذا لا الحاق مفسده بالغير أو بغير إلحاق المفسدة بالغير لأن غير هل تكون مقرونة بأله هذا كلام آخر يتعلق منه كما سيتنا شاء الله في الاستثناء الآن قلها بالله وكما سيأتي يا ما ينبغي أن يكون هناك الآن لا. إلحاق مفسدة بالغير هذا ماذا؟ هذا شرح من؟ شرح ضرر طيب عندنا في الحديث لا ضرر ولا ضرر ما هو الضرار لا ضرر ولا ضرار ما هو الضرار إذن الضرار عرفنا مقابلة الضرر بالضرار الضرار مقابلة الضرر بالضرر مقابلة الضرر بالضرر إذن لا ضرر أي معنى, معنى لا ضرر لا تلحق مفسدة بغيرك ولا ضرار لا تلحق أو لا تقابل ضرراً بضرر لا تدفع ضرراً بضرر لا تزيل ضرراً بضرر ضرراً بضرر مثلاً الرجل زنى بمرأة رجل الرجل زنى بمرأة رجل هل يمكن أن يزن بمرأة من زنى بمرأته الجواب لا الجواب لا مثلاً الرجل قتل بهيمة الرجل هل يمكن أن يقتل أدابته؟ لا أن يقومها ويدفع ثمنها فلذلك لا تقابل ضرر الرجل شتمك الرجل اغتابك الرجل نمّ عليك ها؟ الرجل أبلغ عليك هل تفعل نفس ما فعل؟ لا الرجل كذب عليك هل تكذب عليه؟ لا الرجل هل تفسد ما بينك وبين أهلك هل تفسد ما بينه وبين أهله أفسد ما بينك وبين أولادك هل تفسد أنت كذلك الجواب لا لماذا لا نقول لا ضرر لا ضرر ولا ضرر لا, لا تقابل الضرر بالضرر ولا تدفع الضرر بالضرر ولا تزيل الضرر بالضرر ولذلك قال العلماء على المسلمين لا يدفع الضرر عن نفسه و بغيره لا أبدا ولذلك ماذا قلنا في مسألة الإكرار لا يجوز له أن يقتل غيره لصيانة نفسه نعم لصيانة نفسه كما يقع الآن في سوريا كما يقع الآن في سوريا بالأسف هذا الكلب مع احترامتنا للكلب مع هذا هذا بشار وما هو ببشار ولا هو باسد كما قال عائلة الكفر وعائله الكذب عائلة الكلاب كما قال القائل هو الكلب وابن الكلب والكلب جده ولا خير في كلب من كلب هذا الكلب الذي مع احترامتنا للكلب لأن الكلاب أفضل منه وأفضل من أولئك العلماء الذين يفتون له بقتل الشعب وبقتل المسلمين تحت ذريعة للأسف, للأسف سمعنا علماء يقولون بأن هذا لا يجوز وبأن كذا وبأن كذا إلى الآن لازل يعتبرون على أن هذا الكلب الولي الشرعي وأن هؤلاء الكلاب الذين يقتلون الشعب هم ولاة الأمور هؤلاء لا ينطبق عليهم حتى ولاة الخمور حتى ولاه الخمور بل ها ان يكونوا ولاه للامور قتلوا من اجل صيانه ماذا من اجل صيانه صيانه نعم نعم نعم لا نعم. نعم نعم نعم نعم تسمعون والله المستعان ونقف هنا لأن الصوت انقطع بالإخوة ونتابعوا إن شاء الله لأنهم قالوا من مدة لا يسمعون نعم ربما خياركم يالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته